لو كنتير المكان في هل من صداع شت وف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 منتج النهاردة اللي عايزين نقطعه منتج خطير جدا جدا محتاجين نقطعه مش الليلة دي محتاجين نقطعه اللحظات بجد منتج الليلة دي هو سوق الخلق معقوله أن في مسلم ما يكونش عنده أخلاق معقوله يتعامل مع الناس بكل غلزة وفزازة معقوله يتعامل مع الناس وهم خشر في وشهم معقولة يقول لهم ألفاظ بزيئة أو أنه يتعامل معهم معاملة باحتقار أو شمئزاز مين يقول الكلام ده؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم هو أحسن الناس خلقا كما قال جل وعلا وإنك نكل على خلق عظيم أخوي وحبيبي. الإسلام دعوة أخلاقية دعوة أصلاً مؤسسة على حسن الخلق قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق خبر بالك من حاجة ومش حسن الخلق بس مع أخوي المسلم حسن الخلق مع الدنيا كلها الدعوة الإسلامية أو الخلق الإسلامي للعالم كله للدنيا كلها دعوتنا عالمية أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس وأخر في كتاب الله كل أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبحها وخالق الناس بخلق حسن وانت عارف أخوي وحبيبي انه أسوتنا وقضوتنا هو النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم النبي لربنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تخيل ان السيد ولد آدم اللي ربنا وصف وقال له وانك على خلق عظيم تخيل انه كان بيستعيز بالله من سوء الخلق تخيل حضرتك الحديث رواه مسلم والله قال صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت تخيل كده أقرب الناس للنبي مين؟ الخادم بتاعه وزوجته هم أقرب الناس وعارفين أخلاق النبي تخيل أنس بن مالك لما يقول كما في الصحيحين كان رسول الله أحسن الناس خلقا وبيقول في رواية عند مسلم لقد خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف انقضت معقولة أنس مغلطش ولا مرة في عمره ورغم ذلك رحمة النبي كانت تسع في معاملته مع كل الناس صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كما في الصحيحين لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا هشام بن حكيم يروح يسأل أمنا عيشة كما في الصالحين يسألها عن خلق رسول الله تقول كان خلقه القرآن دي زوجته أقرب الناس إليه عرف أخلاق النبي ممكن الإنسان يتجمل قدام الناس لكن قدام زوجته ما يقدرش هيظهر على حقيقته دي حقيقة النبي كان خلقه القرآن ولذلك أمنا نفسها بتقول ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بأبيه هو أمي صلى الله عليه وسلم أكيد حضرتك وأكيد حضرتك نفسكم نشوف بع الرسول وإن إحنا مش محتاجين نعرف لإن إحنا عارفين ومتأكدين إن مفيش حد في الكون أخلاقه زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان نابس بوردنا جراني فجاله واحد أعراب من الخلف وراح جاذب النبي بشدة بقول له من مال الله شوف يا أخي الأسلوب يعني مين يتحمل الغلزة ديت مين يتحمل الأسلوب دوت ورغم ذلك راح النبي بتدور وابتسم في وش وأمر له بعطاء تخيل حضرتك مين في الدنيا يعمل كده طب لا تسمع موقف بقى أغرب من كده حديث رواه مسلم إن واحد عربي جاء إلى مسجد النبي عليه صلى الله عليه وآله وآله وسلم ترك الدنيا كلها وذهب أعزكم الله يتبول ويقضي حاجته في مسجد النبي الصحابة شافوا المنظر طلعوا الصيوف لسه يقتلوه وإذا بالنبي يقول دعوه لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولا عشان ما ينضرش شوف قال دي النبي خايف عليه بيعمل ايه بيعمل كده في مسجد النبي واذا بالنبي بعد ما انتهى هذا الرجل قال اهريقوا على بوله سجلا او زنوبا من ماء حتى تطهر الارض ثم نادى عليه وقال يا اخ العرب ان هذه بيوت الله عز وجل لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وانما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن فقال رجل أعلم يا رسول الله والله ما جئت إلا لاختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف ثالث عجيب جدا وده من أحجب المواقف التي قرأتها ولولا صحة الحديث والله ما كان واحد يصدق حديث روا أحمد في مسنده بسند صحيح إن شاب جاي لنبي يطلب منه أغرب طلب بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا نعم ائذن لي فيه في الزنا حد ممكن يقول الكلام ده الواحد من الدعاف فضلا عن أن يقول هذا لسيد ولد آدم بيقول له اذنني في الزنة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة الله الصيوف كالعادة لأن الشاب أخطأ خطأ كبير جدا وإذا بالنبي يشير لهم هكذا يعني يكفوا أيديكم ويقرب من الشاب له يعني أيها الشاب أترضاه الأم قال لا جعلاني له في ذاك يا رسول الله أترضاه لأختك لزوجتك لأختك لعمتك لخالتك يعني أي واحدة من النساء العيلة ترضاه لهم الكلام جعلان الله في ذاك رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدري وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه يقول الشاب فانصرفت من عند النبي ولم أعد ألتفت لشيء من ذلك أبدا بعد ما دعا لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف عجيب جدا برضو كان في واحد يهودي اسمه زيد بن سعنة كان مسلف النبي عشرين صاع من الطمر وكم متفين مع النبي على معاد مثلا يعني كم متفين ياخد الطمر ده يوم واحد شعبان راح رايح للنبي قبله بشهر يوم واحد رجب مثلا وداخل بقى يعني يسي أدبه مع النبي فقال يا محمد إنكم أو يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطلن في الأداء دايما تمطلوا كده في الأداء فأعطيني 20 صاع من طمر فإذا بعمر الخطاب يطلع السيف وعايز يقتله قال أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله وأنا أرى وأسبع والله لولا لأني أخشى غضب رسول الله لضربت عنكك بالسيف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر لقد كنا نريد منك غير ذلك كنت أريد أن تطلب منه أن يحسن الطلب أن يطلب بأدب وأن تطلب مني بحسن الأداء أو تطالبني بحسن الأداء وإذا بالنبي يقول لعمر اذهب به إلى بيت مال المسلمين أعطيه عشرين صاع من طمر وزده عشرين صاع جزاء باره وعطه يا عمر التخضيط الرجل والراجل يعني الله يكون فعله يعني فذهب عمر مع زيد بن سعنة له حبر اليهود فزيد بن سعنة بقول له أنا تعرفني يا عمر قال لا من أنت قال أنا زيد بن سعنة قال خيبك الله زيد بن سعنة حبر اليهود قال له أيوة قال له ما الذي حملك أن تفعل ذلك مع رسول الله قال والله يا عمر لقد قرأت وصف النبي في الطورات كاملاً فوجدت كل شيء إلا أمرين أردت أن أصوتك منهما أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي موقف عجيب جدا يوم النبي ندب المسلمين الصدقة في يوم في تجهيز جيش العصر في غزة والتبوك يقدر المولى عز وجل منهم من, من أتا بألف دينار ومنهم من أتا بكذا وكذا في واحد من الصحاب اسمه أبو ضمض كان لا يملك درهما ولا دينار فقال اللهم إني أشهد أني لا أملك أو اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا فأشهد أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد سامحته ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالمسامحة فاغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين مواقف عجيبة جدا في حسن الخلق والتسامح شيء فوق الخيال سيدنا ابراهيم بن أدم يعني رحمه الله رحمه الله وسعى من خيرة التابعين ابراهيم بن أدم في يوم من الأيام خارج ولقى أعزكم الله لقى واحد يهودي ماشي وماسك كلب في سلسلة فاليهودي أراد أن يستفز ابراهيم بن أدم فقال له يا ابراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله يعني دلي الكلب أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ طب تخيل كده حضرتك عالم جليل وواحد يهودي جاي بيقول لك لحيتك ولا عزكم الله دير الكلب فإذا بإبراهيم من أدم يبتسم ويقول والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي. وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثال العجيب جدا الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله في يوم من الأيام قال واحد وده مين الإمام الشافعي الذي وصفه الإمام أحمد وقال أنه كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رحمه الله رحمة الله في يوم من الأيام قال له واحد فبيقول له أنت الشافعي قال أجل قال إنك فاجر فاسق يا الله فإذا بالإمام الشافعي يقول اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول يعني لو أنا فاجر وفاسق فاغفر لي وارحمني وتب علي وإن كان غير ذلك ما قالش بقى وإن كان كاذبا وإن كان غير ذلك فاغفر لي وارحمه وتب علي فكان الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد ذلك بل ومثل آخر أحد العلماء جاءه رجل فقال والله إني أقرهك فالعالم قال له والله إني لا أحبك فالثاني قال له بس انا بكرهك في الله قال له وده يزيدني حبا فيك بفضل الله سبحانه وتعالى حسن الخلق يا جماعة ادفع بالتي هي احسن السيئة ادفعها بالتي هي احسن واحد شتمك قل له جزاك الله خيرا ربينا برفع عمرك يا أخي ما تزعلش مني أنا اللي آسف حاول تحسن حس الناس بخلق حسن بس بعامل المسلمين بس بخلق حسنة بعمل الكون كله بخلق حسنة لأن أصوتي وقدوتي هو رسول الله والنبي يا ما تحمل من المشكين ويا ما تألف قلوبهم ويا ما أزوه كان يقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تعالوا نتكلم عن مقطعة سوء الخلق ولكن بعد فاصل قصير جزاك الله خيرا على حسن الاستماع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 ربنا يكرمنا وكرمكم يا رب ويجعلنا من أحسن الناس أخلاقا إزاي مسلم ما عندوش أخلاق وأسوته وكدوته سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم تعالوا نشوف يا جماعة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من سوء الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حصل الخلق من حتى اللي جاية وإن الله يبغض الفاحش البذيء ربنا بيبغض الإنسان الفاحش اللي أخلقه وحشة البذيء اللي بيقول كلام مش كويس خبالك حديث عجيب جدا جدا يخليك فعلا لازم كلنا نراجع نفسنا حديث رواه أحمد بسند صحيح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له امرأة كانت كثيرة الصيام والصلاة والزكاة والصدقة لكنها كانت تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار طب وصلاتها وصيامها وعبادتها وكل ده سوء الخلق ضيع كل حاجة لأن سوء الخلق بظالم أنا بسب دوت وبشتم دوت وبتعامل مع ده أخلاق مش كويسة وبعبس في وجه ده ما كل دي مظالم عليها سيئات بتضيع حسنات كتير أنا عملها خب بالك قال لا خير فيها هي في النار وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى كانت قليلة الصلاة قليلة الصدقة قليلة يعني بتصلي الفرائض وكذا يعني مش, مش تركة للصلاة لكنها بتصلي الفرائض فقط لا تكثر من قيام النار غير ذلك فقال فقالوا ولكنها تحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة والله الحديث ده فعلا يخلينا لازم نراجع نفسنا امرأة بتعبد ربنا كتير لكنها بتؤذي الناس هي في النار وامرأة أخرى قليلة العبادة لكنها حسنة الخلق فهي في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخوة حبيبي كفاية من أسوأ ثمرات سوء الخلق إن ربنا يكرهني إزاي؟ طبعا لإني النبي قال كده وإن الله يبغض الفاحش البذيء وإن الله إذا أبغض عبدا النادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يبغض فلانا فأبغضه فتبغضه الملائكة ثم يلقى له البغضاء في الأرض ربنا عفين عفيكم أنا أعيش في كون ربنا بيكرهني فيه آه لو كان عندي سوء خلق أيها بالله بل الفوق ده كله كمان إنك ممكن تكون أبعد الناس عن النبي يوم القيامة ليه؟ لأن النبي قال كده قالا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا خب بالك وإن من أبغادكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهكون قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون الثرثار كتير الكلام والمتشدق اللي بيتكلم يعني بفم زي بيمط الكلام كده وبيتكلم يعني ب... قالوا فما المتفيهكون قال المتكبرون الإنسان لازم يكون متواضع يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عندك تواضع للناس عندك حسن خلق مع الناس بسمتك ما بتفريقش وشك النبي قالت بسمك بس في وجه أخيك المسلم صدقة باش عمل بتوزع صدقات وانا ببتسم دلوقتي قدامك على الشاشة كم مليون شايفنا دلوقتي كل ده بناخد بها صدقات ببسمة في وجوه المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام في يوم الأيام صاحب رجلا يعني سافر مع صفر كده كان سيء الخلق فلما عاد من الصفر بكى عبد الله بن المبارك فقالوا على ما تبكي قال صاحبته وهو سيء الخلق وتركته وهو سيء الخلق فأنا مشفق عليه من سوء الخلق الإمام الفضائل بن عاد يقول لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر وقال كلمة عجيبة جدا قال لأن يصحبني فاجر فاجر حسن الخلق أفضل من أن يصحبني عاب أن يصحبني عابد سيء الخلق فعلا ذهب حسن الخلق بكل خير وذهب سوء الخلق بكل شر ربنا عافينا عافيكم ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم في أخطر مسائل حياتنا في الزواج في الزواج لما أنت تعوز تجوز بنتك ربنا يا رب كل فينات المسلمين لما تعوز تجوز بنتك النبي حط لك مقياس خطير جدا جدا كان أساسه كل مبنى على الخلق قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باستاذ حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا الفأل التعقيب والسرعة لأنك هاتية عليك زمان هتلاقي اللي عندهم أخلاق قليلين جدا عشان تقول واحد ما شاء الله ده عنده أخلاق ده رجل ما شاء الله أخلاقه عالية جدا بسم الله ما شاء الله خب بالك فالنبي بيقول لك إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه مع إن الخلق من الدين فليه النبي ذكر الخلق لوحده والدين لوحده لأن العلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص إن الخلق ده أمر خطير جدا جدا محتاج نقيم بالعباد ولذلك تعالى نشوف أن النبي كيف كان يدعو الكون كله إلى حصن الخلق أنت حضرتك لما حد من عندك ربنا يا رب بيش في جماعة مرضة المصمين لما حد بيان مرض وها حرارته بترتفع بنقيس حرارته بيه بحاجة اسمها ترمومتر حط الترمومتر في الفم وبعد شوية نطلع الترمومتر نقيس بيه درجة حرارة هذا الجسم حرارة بقى والترمومتر ترمومتر الإيمان في قلبك أنا عايز أعمل ترمومتر خاص بالإيمان النبي عمله صلى الله عليه وسلم ترمومتر إيماني بيتحط في القلب بيطلع يقول لك الرجل ده إيمانياته 50% الرجل ده إيمانياته 99% هكذا إيه الترمومتر ها؟ اسمه ترمومتر الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الله أكبر يعني الترمومتر الإيمان عايز أعرف الإنسان ده إيماناته عالية ولا لا أعرفها منين؟ من أخلاقه. مش من عبادته يعني ممكن إنسان يكون كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير الصيام، بيقرأ قرآن كثير، بيدعو إلى الله طالب علم ما شاء الله، ورغم ذلك أخلاقه وحشة، أعرف إني إيمانه ضعيف جدا جدا جدا. على قدر أخلاق العبد أعرف إني إيمانه عالي جدا. طيب تعال نشوف ال الحاجة اللي تدعو الناس لحسن الأخلاق ما احنا بقول، أدي المنتج اللي احنا مش عايزينه والبديل بتاعه حصن الخلق عشان تبقى ماشي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح إن المؤمنة خبالك أحاديث والله خطيرة إن المؤمنة لا يدرك بحسن الخلق خبالك بها درجة الصائم القائم عرف الرجل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر المؤمن بحسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم يوم الايامة بفضل الله سبحانه وتعالى عايز تتقل ميزان حضرتك بالحسنات يوم الايامة أكتر حاجة تتقل الميزانك يوم الأيام والله ده مش كلامي ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكتر حاجة تقل الميزانك حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم كم عند ترمدي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أكتر حاجة هتقل ميزانك يا عبد الله يوم الأيامة حسن الخلق خب بالك حديث تاني عند الترمذي بسنات حسن ان انت لو عايز الجنة نفسك في الجنة طبعا كلنا طلاب جنة ربنا يا رب اجمعنا واياكم في الجنة يا رب العالمين سؤل النبي ما اكثر ما يدخل الناس الجنة إيه أكثر حاجة يا رسول الله هتدخل الناس الجنة قال حكتين تقوى الله وحسن الخلق الله كلام جميل قوي تقوى الله وحسن الخلق أكثر حكتين هيدخلوا الناس الجنة قالوا وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج الفم والفرج طيب عايز تقرب من النبي إحنا لسألين حديث من شوية إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أقتار واحد هيقرب من النبي أقتار واحد عنده حسن خلق كل ما تحسن خلقك كل لما تقرب من النبي حسن أقرب حسن أقرب نفسك لك بيت مخصوص في جنة الرحمن سبحانه وتعالى بحسن الخلق في أعلى درجة في الجنة حديث رواه أبو داود بصنات حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم يعني انا ضامن اضمن لك انا زعيم ببيت في اعلى الجنة تعال يجيب لك الحديث من قوله النبي بيقول انا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وانا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا وانا زعيم ببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم أخوي وحبيبي تعال نحسن أخلاقنا بالله عليك أبوس إيدك عامل الناس كويس اوعى نفتن الناس في دينهم كتير من الناس بيقولوا يا أخي تعاملنا مع الناس في الغرب لقينا أخلاق ولقينا ولقينا وجينا نتعامل مع بعض المسلمين لقينا الأخلاق حاجة تانية خالص أخويا وحبيبي إوعى تتفتن بالحتة ديت وإوعى نحن نفسنا نكون فتنة للناس عايزين نحسن أخلاقنا نعامل الناس معاملة طيبة نتبسم في وشوش الناس أذكر والله ويعني هذا ما بالذكر كده على هامش السيرة يعني أن كنت في أمريكا ساعة وقع البرجين سبحان الله وكنت أتعمد أقول لكل إخوان أولهم بالله عليكم ما فيش واحد من الناس اللي عايشة هنا إلا وأكيد يعني أصيب بأحد أقاربي في البرجين اللي وقع عدولا فبالله عليكم يعني تألف قلوب الناس بالبس من حاليا والمحانية والمعاملة الطيبة والمع... وال... وال... والكلمة الرقاقة علشان نتألف قلوب الناس دي تعرفوا إن المسلمين أصحاب أخلاق إحنا مش وحشين إحنا ما إحناش لا يرهابين ولا متطرفين ولا ناس عندنا فضازة ولا غلزة ولا أي حاجة إحنا ناس مسلمين أسود وكدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وإن على خلق عظيم من النهاردة عايزين نحسن أخلاقنا ما فيش حاجة اسمها أنا كده لا أنا ما دمت دخلت الإسلام والالتزام فلابد إننا تكون أخلاقي زي أخلاق النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نتعاهد إن شاء الله على حسن الخلق جزاكم الله خيرا لحصن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالما من ذهب. اربو قرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه والسي حصل. اصلش طان من غير كسال يمزق ما بي